الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته Ittaqullaha ve atii'uh. İnne Allaha ma'al-laziina ittaquvallaziin hum muhsinun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Konuyla ilgili bir ayet okunur. Sadaqa Allahü Alâzîm. Ve Allahü Vücuk. sallallahu aleyhi ve sellem, konuyla ilgili bir hadisi şerif okunur. Sadaqa olun. Vâkıf olun. Vâkıf olun. Vâkıf